إن أمماتهم إلا الآثي ولدناهم وإنهم لا يقولون لهم كرم من القهر رسولا وإن الله لغفور رحيم والذين يظهرون بنسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريم وطبة من قبر أن يتماس ذلكم توعهون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعاء ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله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 ما يكون من ادواء ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك والا اكثر الا هو معهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ننبؤهم بما عملوا يوم القيامه إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ الْبَغْيِ ثُمَّ يَهْدُونَ النَّاسَ مَن يُرِيدُ الْفَسَادَ وَيَتَجَادَلُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جاءوك حياً وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَكُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَكُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَعُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَعُوا بِالْبِرِّ وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 فإن لم تجدوا فإن الله رفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيروا الله ورسوله والله خفير بما تعملون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 اتَّقُوا أَيْمَانَ جَنَّةٍ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَكُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ لَّن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُنَادِيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا غَارِدُونَ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 إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأزلين كتب الله لأولبن أنا ورسلي إن الله قويل عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحدون من حد الله ورسوله ولو كانوا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 ولولا أن كسب الله عليهم الجلال عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله ومن يشاك الله فإن الله شديد م قَطَعتُم مِلّينَةٍ أَ تَرَكْتُمهَا قائمَةً على بصُولهَا فَبِدِ اللهَّهِ وَلِرُ خذِيَفاسِطين وَمَا أَفَ اللهَّهُ على غصُولِكِ مِنْ أُمْ فَمَا أَ جَفْتُ مع عليهلَيْهِ مِن خَيدٍ وَل لِكابٍ وَ ن اللله أَ والله وحده كل شيء قدير مااذا الله على رسوله من اهل القرابه لله وللرسول وابذلوا الضر با واليتامى والمساكين وابن السبيل كن لا يكون دولا كي لا يكون دوله بين الاونياء منكم وَمَا آتَكُم وَسُول فَخذُوق وَمَا نَهكمُم عَن فَتَمُ وَتَّكُ المَّ إِ اللهَ شَديد اللهَّ عِقاب للِلْفُ قَرمُهاجِدينَ الذينَ رُخِلوا مِنْ ذِهارِهِم وَأَنوالِهِم يَبَتَونَ فَضلًا مِنَ اللَّ وَالِضْوانم وَيَصُرون اللَّ وَسُولَك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 لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ كُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُّنَّ الْأَبْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لأنتم أشد رهبة في صدورهم مِنَ الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضرب آل الناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوا واما اولياء تلقون اليهم بالموده تلقون اليهم بالموده وطردفوا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضات سَيُغْوِنُونَهُمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَوْا وَمَا أَعْلَنُوا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِذَا كَفَرُوا وَيَسْتَخِفُّونَ بِالَّذِي يَدْعَوْنَ إِلَيْهِ وَالْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَذَاعُوا بِهِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ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 إنما ينهاتم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وضاهوا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله أعلم بإيمانهن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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا نشركن بالله شيئا ولا نسرقن ولا نزنين ولا نقتلنا اولادهم ولا يقتلنا اولادهم ولا يفتين بمختان يفترنه بين ايديهن وان عضرهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَاهِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا رَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْكُبُورِ بسم الله الرحمن الرحيم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 مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين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 فَمَنَ الطائِفَةُم مِمْ بَه إ الصائلَ وَكَذَلَ الطائفة, الطائفة. فَإيدنَ الَِّنَ آمَنوا عَلََا عَُوهِهِمْ فَأَصْبَحُ غهِيم بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَالِ الرَّحيِيم مسَبِّشُ للِاجِماتِ السَّمواتِ وَماَا فِي الْ وما الأأَوْضِ الْمَلِتِ الْ القُدّوسِ العذِيزِ الحكِيم وَالَّذ بَعثَ فِيكُمِّّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَْلُوا عَلَيْهِم آآياتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَِّمكُم الكتابَ وَالحِكمم وَجُعلمِّمُهُم الْكِتابَ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كَُهُ مِْ قَبللُ لَ فِي غَلَالِ مُبين وَاقَينَهِن أُمْدَم آ يَ الحَكُُ بهِهِم وَفوال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمال يحمل أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 ذلكم بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تحجبك اجسامهم وان يقولوا تسمر لقولهم كانهم قش ضم سند يحسبون كل صيحه عليهم هم اللاعبو فخذهم قاتلهم الله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 هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض ولله خزائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب له لا أخرتني إلى أجد قريب فأصدق فيقول رب له لا أخرتني إلى أجد قريب فأصدق وأكم من الصالحين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 وَلِلَّذِينَ غَلَقْتُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاكوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستهن الله والله غنيل حميد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 لَن يُكَلَّمَ الْمَوْتَى وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاه المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن مِنْ أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم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 إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتوا النساء فطلقوهن بعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم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 إن الله بالر أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعبتهمن ثلاثة أشهر والله لم يحض وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهن ومن يتك الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتك الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم.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 سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عثت عن أمر ربنا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاكبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا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 عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلا عليها ملائكة غلا شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون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 أَسْأَلُكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه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 وضرب الله مثلا للذين امنوا رات فرعون إذ قالت ربني رب لي عندك في الجنه قالت ربني لي عندك بيتا في الجنه وردني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين